في ذلك لآيات للمتوسّمين، وإنها لبسبب مقيم. إن في ذلك لآيات للمؤمنين، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، فَأَنْتَ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 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الخَلَّاقُ العَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ المَثَانِي وَالقرآنَ العَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينَ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ